محدش في الحياة يقدر يمشي كلمته عليها هتحلم لي وتتمنى مفيش ولا حاجة نقصة في جرح دي في حاجات ما منحبش نبين كتير انا ما منه ويا ببقى اللي عام وليوم حاجة كتنا بيتوبع عني بيبقى نفسي احكي لحد واتكلم وعزت نفسي هي اللي بتنعني في مشاكلي وبعمل اني نسياها وحكموا علي من شكي ومن العيش اللي عيشاها انا اوقات بان هادية ومن جواي انا رايدها ولو يوم اللي حسدوني يعيشوا مكاني لو سنية ولو شافوا اللي أنا شفتوا هيتمنوا حياة تانية ولو أحكي عن اللي أنا فيه هتفرق إيه إيه الفايدة ساعة في حاجات ما منحبش نبينها كتير انا ببقى من دوايا ببقى الناس واليوم حاجة كتنا بقى ترجعني بيبقى نفسي احكي الحد واتجلب وعزة نفسي هي اللي بتنعني